أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيان الصلاة وذا هيا لن سنا هيا لن الله أكبر الله أكبر